ها هو التاريخ يُصغي في شروت واندهالي يا نجو من يُقتفيها المرء في سود الليالي يا منا تدل الناس في درب المعالي أنتموا الأبطال حقا أنتموا خير الرجال ها هو التاريخ يُصغي في شرود واندهالي يا نجو من يُقتفيها المرء في سود الليالي يا منا تدل الناس في درب المعالي أنتم الأبطال حقا أنتم خير الرجال هذا هو التاريخ يصغي في شرود واندهال يا من حديد في نفوس كالتبال يا براكين انت بين ساحات القتال يا أسعودا في بلاد هانا فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح نزالي في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 هَيّ نَجْمِيرُوا فِي كُلّ حَالٍ أُقْدِمُ فَالْمَوْتُ عَزُّ نَحْنُ قَوْمٌ لَا نُبَالِي آهِيَ الدُّنْيَا تَعَجَّبَ أَهْلُهَا مِنِ الْفِعَالِ فَطْرِبُوا غَزْوًا وَإِرْهَابًا وَدَفْعًا لِلصِّيَادِ يَقْلُوبُنَ قُلُوبًا مِنْ حَدِيدٍ ذِي نُفُوسٍ كَالْجِبَالِ يَبَارَاكِنًا تَلُظَّ بَيْنَ سَاحَاتِ الْقِتَالِ جَاؤُوا شُودًا فِي بِلَادٍ هَانَ لن يعشقون القتل في سوح نزالي يا من حبيب في نفوس كالتبالي يا براكين انت لفى بين ساحات القتالي يا أسودا في بلاد هانى فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح نزالي